لا ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى Le mia de catim saja da فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر السَّ الذَلا تَرأَم م بَّكِ رضِّكَ ضَاح الدّث بِسم الل ي وَحَّ نِر الرحم أَلَ amma man li yati لك فَنُرَتْ نُذِكْرَاكَ حَتَّىٰ تَنْتَهِيَ وَأَوْضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَهُ لن كل كرة ذا انما نل يسرا انما Ei tha fo, tha fo, fo per la m, mi com fo vin la あ、罪にとこ <laughs> À tiè le goù ما يكلفك بعد دين أليس الله بأحكم الحاكمين là nhiềuọ na nhiều im yêu cô bis biết lấy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 ياتي ناصيته كذاث خطئ قد يدعنا ديا كلا لا تطعه واسجد وقترب كلا Bye. Uh -huh. أما لا تسألون إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب And um...